باب قال رحمه الله باب العمل في غسل الجنابة قال حدثني يحيى عماله عن إشار بن عن أبيه عن أخياتكم من المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتفل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم ترضى كما يترضى للصلاة ثم يزل أطابعه في الماء ويخلص بها رسول شهره ثم يصب على رأسه ثلاث غرقات بيديه ثلاث غرقات بيديه ثم يفر ما على جده كله وحدثني عن مالك عن انكهاب عن غروتات من زبيل عن المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتفل من إناغه هو الفرق من الجناب وعددني عن مالك عن هذا عمالك سبق الكلام هذا الباب محفظناه حتى قلنا الأخ لما قرأ هو الفرق من الجناب وقلنا لا هو الفرق في من مقال من الجناب وحتى لو تذكرون ذكرنا حديث الغسل تدور على أمآت المؤمنين والسر في ذلك انه لا يطلع عليها الا الرسول لله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا, إلا زوجات النبي طيب اقرا باب انتقال الختان باب وايو الغور لمن طفا الختانان قال حدثنا يحيى عن ابن المسيد أن عمر بن الضفادي وعمال بن العطان وعريقة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مسى ارتسان فرد وجب ربوك وحدثني عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عضي أبي الله عن أبي كلمة ابن عبد الرحمن بن عور أنه قال سألتها إشثة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ينجبر قوس وقالت هل تدري ما مثلك يا أبا مثل قيا ابو سلمى مثل القرود يسمع الثياة تصرخ ويصرخ معها الى جاو وكتان وكتان وقاعدويا ابو وقدتني ام علي بن ابي سعيد عن سعيد ام ابا موت الاشعرى اتى عائشه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أخار النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأظم أن أستغملك به فقالت ما هو ما كنت سائل عنه أمة فتلني عنه فقال رجل يصيب أهلا ثم يكسر ولا ينذر فقالت إذا جاولت فتان فقد وجب الغثم وقال أبو موسى الأسعاري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا وحدثني عن مالك عن يحرم سعيد عن عبد الله بن إكعف مولاه رزمان بن عطفان أن محمول بن لبيض الأسعاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يسير ولا يمز فقال ذيل يردكم فقال له محمود إن أبي إن قبيل ابن كعب كان لا يرى الرسل فقال له ذيل المتابس إن قبيل ابن كعب نزعى عن ذلك قبل أن يموت تحدثني عن مالك النافع أن أبو الله بن أمر كان يقول إذا جاوز المكتان المكتان فأزويض الرسل الإمام مالك رحمه الله صوب الثقال باب واجب الغسل إذا التقى الختانات يعني باب وجوب الغسل إذا التقى الختانات وهذه الترجمة تشعر أن مالك رحمه الله يرى وجوب الغسل من الجماع وإن لم يكن معه إن زال كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحى عنه في من حديث عائشة أنه قال إذا التقى الفتانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل وهذا طريق بأن الجماع يوجب الغسل وإن لم يكن معه إنزال وأما وجوب الغسل من الإنزال كان في أول الإسلام كان الرجل يجامع فإذا أكثر أي جامع لكن لم يمني فإنه لم يجب عليه الغسل كان ذلك رخصة لأول الإسلام ثم نسخ ذلك بحديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل وكان أثمار رضي الله عنه قد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء إنما الماء يعني ماء الغسل من الماء الذي هو الإنزال إليه الغسل جلاء من الإنزال وكان ذلك رخصة قصة الجسلاء كما أتلفنا ثم نسخة وأما ما ساقه من الآثار عن الصحابة فعمر رثمان بن عفان وكذلك أثر عبد الرحمن بن عور وأثر أبي موسى أنه أفاد عائشة فسألها وكذلك عبد الله بن كعب مولى إثمان بن عفان لأن محمود بن لبي سأل زيد بن الثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسب ولا ينزل فقال زيد بن يبتسل فقال له محمود إنه أبي بن كعب كان لا يرى فقال له زيد بن الثابت إنه أبي بن كعب نزع عن ذلك يعني رجع عن ذلك قبل أن يموت وكذلك أثر عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا جاوز الغسانة وحتانة فقد وجب الغسل كل هذه الآثار آثار موقوفة يعني ليست مرفوها لكن هي صحيحة لأنها موقوفة صحيحة إلى من نسبت إليه كعائشة وعبد الله بن الكعب مولى عثمان بن عفان عبد الله بن عمر وابي موسى أشعري وغيره ويتوافق المرفوع <تصفيق> الذي صدرنا به في هذا الباب أو ذكرناه في مطلع هذا الباب عند الترجمة فتوافق الموقوف مع المرفوع الحديث رسول صل الله صلى الله عليه وهو أنه من موجبات الغزل للتقاء الختانين وليس المقصود بإذا مس الختان أو إذا التقى الختانان ليس مجرد اللقاء كأن يمس رأس الزكر فرج المرأة هذا لا يجب الغسل حتى يحصل إيلاج إذا أولج الحشفة في فرج المرأة حينئذ يجب الغسل وإدخال الحشفة في سرق المرأة يوجب أحكام كثيرة منها الغسل ومنها الحد أنه إذا أدخل هذا القدر منه في امرأة أجنبية فإنه يحد حتى الزن حتى لو ما حصل انتشار وكمان اللذة ولو لم يحصل إن كذلك من الأحكام الذي يجيبها ذلك الأمر أنه يحل الملأة المطلقة ثلاثاً للنبي طلقه إذا تزوجها آخر وأدخل هذا القدر منه فيها فإنها تحل للأول هذا المذهب وفي النفس من المذهب شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته والعسيلة لا تذاق بمجرد إلاج رأس الذكر في فرج المر كذلك من الأحكام التي يجبها هذا الأمر انها من إن الغسل والحد وتحل المرأة الذي طلق على الثلاثة ويحصن الزوجين يحصن الزوجين فإذا أولج رجل هذا القدر منه في امرأة تحل نور فإنها تكون محصنة وهو يكون محصنا بحيث نوزن واحد منهما في حياته فإنه يجب رجمه أبداً حتى تعلم نعمة الإحصان وأن الإنسان بعد الإحصان إذا قارث الزنا فإنه يقتل رجماً على كل حال هذا من الباب الفائدة وإن لم يقل له تعلق بالباب الذي ذكره يفسد الصوم أيضاً ويفسد الصلاة يفسد الصوم لانه حصل جمع ويفسد الحج ذلك طب وهذا ع المثل مثل الايه ع ابو سلمى عبد الرحمن العاود ل... قال لها انت عائشه زوج ما يجب الغصب ما هو الشيء الذي يقوم بالمجيبات قالت له هل تدري مثلك يا أبا سلم أنت عارف مثلك مثل من؟ قال لا مثل الفروج يسمى وديك تصرخ فيصرخ معك يعني تسأل عن شيء لست أنت قد وصل أمرك إليه أنت شعب الصغير فاستغربت أن يسأل لست السؤال فقالت شأنك شأن الفروج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها لكن مع كده ورته الحكم وهذا فيه دليل على أن الإنسان ولو لم يتأحل للشيء إذا سعى لعنه فإنه يجب بذله لكم واحد قال لك ما هي صفة الصلاة فهو صغير جدا لم تجب عليه الصلاة بعده تبين له حتى إذا وجبت عليه كان على علم بي وفيه حرف الصحابة رضي الله عنهم على العلم والتعلم والتقرق في كثير من الناس ما يسأل عن الأحكام لا ما في الفرائضة يقول له تعلم البيراث يقول له في القروش ويناد وأنا ما عندي مال ولا أتوقع مال وأنا رجل فقير فالثاني يسأل يقولون يسأل ما يتوق دائما يكون على خبرة وضربة بالشيء حتى إذا ابتني بي صنع من العلم مثل ما تعلمه وبهذا نكون فرغنا من بابنا هذا اليوم ونسأل الله عز يرزقنا وإياكم العلم الناس والعمل الصالح ويرزقنا وإياكم الفقه في الدين وتدليق العلم لأنه ينبغي لمن تعلم أن يعلم لأن العلم أفضل ما يشتغل به العب قال الإمام أحمد تذاكر ليلة بمسائل العلم أحب إلي من إحيائها أي من القيام فيها لأن القيام إن كان قضله عظيم وخيره عميم إلا أن تعليم الناد أقضل منه وقال طلب العلم لا يعدله شيء عند الله يعني من الأعمال لكن لمن صحت نية تعلم العلم ليعمل به ولينشره بين الناس ولم يتعلمه ليقال عالم وإن تعلمه لأجل ذلك فسدت عليه دنيا مآخرة نسأل الله العالم لكن الإنسان يجاهد نفسه على الإخلاق ما يقول الله يا كيف نفسي أطلب العلم لغير الله فيترب صلب العلم قال بعض السلف صلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون لله فأبى يعني العلم نفسه وجهنا وأصلحنا فصار عملنا إن شاء الله لله طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون إلا لله ومن جاهد نفسه وسأل الله في السجون أن يرزقهم الإخلاق فإن الله لا يعجزه شيء وكان بعض السنب إذا استجد يقول اللهم أخلص لي عملي واجعله لوجزك الكريم ولا تجعل لمسلم فيه حظ أو قال لغيرك فيه حظ اسأل الله الله سبحانه وتعالى يا سجين لمن دعاه ورجاه انا ربكم ودوني استني برب ان لا عبادي عني اني فريد اجيب وجاوه الداعي اذا دعاه هذا وعد من الله والله لا يخلف وعده من سئل بشفتي واخلاصي وعزيمه ماضيه تجاب الله له فإن قال قال أنا أجد في نفسي خوف من أن يرد عملي نقول لهذا أكشر فإذا وجدت ذلك فهو علامة العافية لأن الله وصف عباده المؤمنين بقوله تونما آتوا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المجمد قال ابن أبي مليكة صحيح وقالي كتاب الإيمان قال والله لا يقاف من النفاق إلا مؤمن ولا يأمن منه إلا منافق والله لا يخاف من النفاق إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق لو تكلم الإنسان على النفاق أو على الشرك أو على البداء لوجس الناس واستوحش يقول لنوافك لهم من نحن ناس مؤمنين بالله والحمد لله لأنكم مؤمنين بالله لا تسمعوا الكلام في الشر والبدع والنفاق ما لم يتضايقون من الكلام في النفاق والشرب والبدع بل تنشرح صدورهم لذلك كان الناس يقول فذيفا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر شرك والنفاق والكفر والمعاصي والبدع أنا أسأل عن الكلام يا السلام عليكم قال مخافة أن يدركني أو قال مخافة أن أقع فيه ونحن ما خيرنا كيف يقاب لأنه عرف الله ونحن نأمل لأننا ما عرفنا الله أقل معرفة قال الحسن البطري أدرت ثلاثين من أصحاب رسول الله أدرتهم يعني وهم أحياء وسمعت منهم وأخذت عنهم العلم كل يقشى النفاق على نفسه قال الله كلهم يخافون من النفاق ما رأيته أو ما سمعت أحدا منهم يقول إنه على إيمان جبراهيل وميكايل طوب شديد ولذلك قال الله عز وجل إنما يقشى الله من عباده العلماء فكلما ازداد الإنسان في سلم العلم بالله أورته الله القشية من كان بالله أعرف كان منه أقوم والليلة الأمة الإسلامية اقتلت بالأمن من عذاب الله والأمن من مكر الله ولذلك وقع فيها وقع في الموبقات والشركيات والوتنيات والمعاصي فما من ذنب الله به أم من الأمم السابقة إلا واجتمع في هذه الأمم في ربنا أهلكم بالشرك الناس أهلكهم في المعاصر وكل ذلك وقع في هذه الأمة الشرك حدث ولا حرج بشتى أنواعه وأشكاله شرك في الروبية وشرك في الولوغية وشرك في, في الأسماء والصفات ومعاصي وأكل النقربة والرشاة وغير ذلك من أنواع المخالفات الكثيرة والكثيرة جدا. والله سبحانه وتعالى يحلم عن هذه آل لكن اتقر العذاب لمن قال فأمره منها إلى يوم القيام ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم حس تشتغل زي ما دائم تقف حول القبور واسأل أصحاب القبور قضاء الحاجات وتفريج القبوبات وقلوا ها غوتا واتوا أتا تفزعني الحقني افضي حاجتي فرد قربتي اذهب إلى أولئك المقبورين واسألهم ما لا يحل سؤاله إلا من الله لكن يوم القيامة ولو ترى الظالمون أي المسيكون موقوفون عند ربه وقفوه إنهم مسؤولون فلنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين سبحان الله إذا كان الرسل يسألون والمرسل إليه يسألون في عرصات القيامة فلنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين فَنَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ولو ترى إذن الظالمون هذه محطات يا خذوا منها العبرة والعلم والشق في الدين لا تقرأوا القرآن لمجرد البركة وهو لم يحيط حلاله ولم يحرم حرامه ولم يعتقد عقيدة القرآن أينفعه أن يقبله هاكذا؟ لا ينفع ذلك حتى يحل حلاله ويحرم حرامه ويفهم معانيه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربه يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إرجاءكم بل كنتم مجرمين بذلك قالولن لولا أنتم لكنا مؤمنين انت أنتم سنوذ المصائف دينتم لنا الشرك وأغريتم وأغريتمون أن نشرك بالله ما لم ننزل به سلطان وزعمتم أن الأموات يجيبوننا ويقضون حوائجنا ويفرجون قربنا ويفعلون ويفعلون وذكرتم من ذلك قصصا ملفقة وأخبارا موضوعة وتبين ذلك لنا أنه سراب كسراب بقيعة يحتبه الضمآن ماء حتى إذا لم يجده حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله الله فوفاوا الهتاب لولا أنتم لكنا مؤمنين أتيتم بالقصائف وأوقعتم في أمة الشرك الوخيم والذنب العظيم أنتم السبب عسل أولياء وصالحين مدافع عنهم وعوف, وعوف وعوف لكن بعدين يعرف الحقيقة لولا أنتم لكنا مؤمنين يا سلام على الفهم ذا لكن جمع تأخذ جمع تأخذ جمع تأخذ قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين نحن ضليناكم هم ضلوهم لكن يتبرؤوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين كما مجرمين تبارون نحن معصومين ذكرنا لكم آية من كتاب الله استبعتمون عليها ذكرنا لكم حديث رسول الله فاتبعتمون على ذلك أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم صددناكم عن التوحيد إلى الشرك بعد أن جاءكم ذلك الهدى أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين كما مجرمين ربنا ما قال ليكم تفعوا ما منزل إليكم من ربكم ولا تستفعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون أنتم القرآن لشغالين كنتم معاهم لا لما كنا شغالين معاهم شغالين بإثناء بالقصائد ثلاث خلوا القصائد تدخلكم عداً وأصحاب القصائد أعنديكوا أكفين قنزاتهم في ورطة عظيمة ونكبة كبيرة أنتم وظنهم قال الذي استكبروا الذين استضعبوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم مجرمين قال الذين استضعفون الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداد ليل هار شغالين معاني وتصرفونا عن عبادة الله إلى عبادة غير الله ومناشير وقصائب وعوق وما تسمعون الجماعة دين لا تسمعوا هذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون لكن ورطنا نحن وإنتم وخلاص ما قضى الله كائد فداعي للشتائب ونحن ورطانين وإنتم ورطانين ربنا نجيب لك الجصص دي عشان تعتبر بها وتتعلم دينك يا عبد الله والعلى نسمع السؤال والسؤالين ونفق ده في ليله كما ممكن يسيء فهمه ذاك هذا المنهج معصوم الكتاب والسنه واجماع الصحابه للمصادر الاصليه امرنا لن نضل ما انتمما التزمتم بهما كتاب الله وسنتي دي. الصحابه دين دي و رسول قال كتاب الله وسنتي فحافظين لاتدخلوا نشير لأنهم خير من فاهم الكتاب والسنة خير من فاهم الكتاب والسنة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمة بيبه عليكم بسنته وسنة القلفاء الراشدين المعدين من بعد كما استكوه بها وعضوا عليها بالنواي وقال وقال لا تحب اصحابي فوالذي نفسي بيده لا ما سط احدكم من اخرج ذهبا نعم الا تحب اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم من اخرج ذهبا ما بلغ ذلك مده صحابين ولا المصادر الدين قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس قلف في لم يختلف المسلمون في صحة هذه المطادر ما العلم نظفك للخلاف سفاعة بين الرسول وبين رأي فقه الفقه, الفقه ذاته تعرض كلامه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي من استبانت له سنة عن رسول الله فلا يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس حتى أنه رضي الله عنه ومثله الإمام أحمد وأبو حنيفة والشاء ومالك وسائر أمة الدين كانوا يقضون بالحق وبه يعدلون لكن إذا كان الواحد منهم خالف السنة لاجتهاد أو تأويل فنحن ناخذ بالدليل وندع قول هذا الإمام ولو كان فاضلا كبيرا عظيما لكن كلام النبي الله وسلم هو الذي ينظر أن يتمسك به الإنسان وقول غيره يُعرض عليه فإن الرسول أخذ به وإن خطأه الرسول عليه الصلاة والسلام تركه واحد جل الشافعي قال له يا أبا عبد الله ماذا تقول في مسألة كيت وكيت قال أقول فيها بقول رسول الله كيت وكيت ذكر له الحديث قال عرفنا قول الرسول الله صلى الله عليه تقول انت كلام النبي عارفه من زمان احنا دايرين بيك تفقد لعلمك تورينا رايك الرسول ده الناس كله والشافعي على طل الصحراء عرفه الشديد وكاد ان يسقط وهو قاي وحمل إلى بيته وكان من مقالته قال أخرج هذا الرجل من بين ظهرانيكم حتى لو في ذلك سألت هذا إدام الناس يقول لك ياقم أتخليهم خلوا ما عارفين هم المركب ما الشهور خلوا شهور فقالي ذلك سألت وبسؤال ده تعال الشافعي لكن على وجه الاعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول انت ما اعتبر مصر ملك قال تراني نصرانيا تراني اشهد تراني خارجا من كنيسه تراني اشد الزناره في وسطى انا شايفني نصراني لانه النصارى لا يرفعون راءا بكلام انبياء أتراني خارجاً من كنيثة أتراني أشبت الزنارة في وسطي شايفني رابط حزام لأن ربط الأحذمة من دين النصارى في الذكر والعباد والأمة تلقفتهم وأخذتهم للنصار واحد زعي نسمع الكلامنا قال لنا نقعد نربط قلت له هذا الشافع نمو كلامي في الفرانك مش الشافع في مصر له تقول كده ليه هو كلامه هو قال أتراني أشد الزنار في وسطه إذن الزنار ده من عوائف النصار حتى قال الإمام أحمد إذا ربط الرجل الزنار في وسطه فليقول أستغفر الله جريمة كبيرة الزنار لا عارفهم متأكيد هل كانوا راضين فاكرين نفسهم يحسنون وهم يسيئون لان النبي ادلى واصحابه وامه الاسلام كالشافعي قالوا ربط الذنار تشبؤا بالنصارى ولم يفعل ذلك اصحاب النسا المقصود منهج السلف ليس في تكسير للحكام فاستلبوا رآه من تكسير الحكام بإطلاق عندهم الحاكم على أربع درجات ودائما العلم التفصيل والإجمال تهور وجهل وطيش وزول بفصل لك دائما أبراه والذي يقول لك حدة واحدة ما ترون هل يقول لك الناس كلها كعبة؟ يقول لك كلهم كعبين هذا ما تبركت الناس كلها كويسين يقول لك كلهم كويسين هذا غلطان و غلط يقول لك لا في كده؟ هذا هو الحق دائما الوساطية في الأمور الغلو والجفاء الغلو يقول لك كلهم كويسين والجفاء كلهم كعبين الكويس منه يقول لك أنا وطيئ واحد يقول لك والله يا مغلانة فلس في كعبين وفلس كوتين ما عندي الفتاشة اللي بعرف بها الكويسين من الكعبين عنده الفتاشة الزور العالم يقول لك من فعل كذا وكذا وكذا أقصر ومن فعل كذا وكذا أقصر عندما أعود الفتاك أن يعرف بها الصحي من الغرض واحد جاء للنبس أسلم ممارس قال ماذا تعدون هذا في قالوا هذا حري أنه إذا طلب أن يجاب وإذا استنكح أن ينكر وإذا كذلك كذلك واحد على قدر حان ومسكين فقال ما ترون في هذا؟ قالوا هذا حري إذا طلب أن لا يجاب وإذا استنكح تنكح عليهم ويستقرض أن لا يغفر هؤلاء الغلبات قال هذا أفضل من ملء الأرض من ذلك كما تغطر بشنه ولذلك الإنسان سلف قاله بالتفصيل حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن من حكم به هؤلاء حكم بالقوانين الوضعية ويرى أن حكمه في القوانين الوضعية أفضل من حكم الله تكافر عند المسلمين جميعا عند الأئمة وعند أجبائك حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به مساوي لحكم الله يقول لك لا يوجد فرق بين المؤيد و المؤيد في قوانين وضعية مثل القرآن والسلام كله زي بعض. هذا أيضاً كافر بإدماع المسلمين قال لا أقول أفضل ولا مسابق بل حكم الله هو الأفضل وهو الذي يتسبب في رطائية الدنيا والآخر والأمور تستقيم بالحكم الإسلامي لكن إذا حكمنا بغير جائد دور بكافر أولا واحد أثبت الأفضلية لكن استحل الحكم بغير ما أزلع قال هو الافضل والاحسن والاجمل وعيب لكن الحكم بغير الدائن خاصه في زمن زي الحكم بالشريعه صعب والحكم بغيره جائز لللبن والبرتقال ده كلام غلط بيقولوا فاركان بس ما كفايه يا جماعه تبقى هتخلي دول اطلع انا اتعجب من ايش ممن يطلق التكفير على عواهنه كفرنا معاوكم ثلاثة أصلا يقول لك لأكين الآية طيب الآية شغلينها في دين المفضل والمساوي والمستهل الآية دي ما بتشيله؟, بتشيله في صنف واحد والرابع حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أنما حكم به ضلال وأنه استباح الحرام وأنه فعل أمرا عظيما لكن عنده تأويلات يقول لك أمريكا وطول العالم الثالث والآن الوضع والجنوبين والجنوبين فاتح يقول لك لا غير الجنوبين برضو في مشاكل سياسية والأمريكا تسلط علينا وما عندنا بترول لشأن نحن نحاول نعمل استقلال بنفسنا ووضعنا الاقتصاد ضعيف المهم عنده تأويلات لكذا ما حكم بغير ماهو لا كرها لحكم الله في قلبه ويريد لكن حريط على القرسي كحرصه على الشريعة إذا الاثنين اتزاحموا ويمسك القرسي ويقول الشريعة معا لي ما نقدر هذا فاسق وظالم ومجرم كبير لكن ليس بكافر أي كلام بر من ده هذا ليس على طريقة السلف السلف لا يرون المظاهرات ولا الاعتصامات ولا يرون الخروج على إما بالسير مطلقاً لأن النبي أدبهم المشكلة الليلة الناس لا يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم قيادة الأحكام يقول لك يا مولانا أعطينا حكم النبي في الوضع كان يتوضع كيف لا أعطيك حكم النبي في الصلاة أعطيك حكم النبي في السياسة يقول لك لا لا النبي في بالسياسة أيضا؟ لا لا لا الرسول قال أنتم أعلم بأمور دنياه هذه قال في تأبير النقل ما ليه علاقة بالسياسة السياسة ضبطها بالشريعة أوجب من ضبط الأمور الأخرى النبي بيّن ليه؟ قال من رأى من أميره ما يكره برائب والمناس عدم الحكم بينهم بالعدل باعرف عمل قتل مسوء في حصلت من الحال ان نجون صحيحه وضبطنا عليها بالعشره الطاغيه النبي داري ورينا حكمه كيف من راى من اميره ما يكره ده الى يوم القيامه ده حكم النبي صلى لا مرد له حكم قايم بكل زمان ومكان من راى من اميره ما يكره النبي قال فليصبر واحد قال ليه نطفر ليمتين النبي قال فليصبر ولا ينزي عنه يدا من طاعة وهو طيب العمل كيف؟ ومن نزع يدا من طاعة فمات ما تميتك ده هذا حكم رسول الله في كل زمان في كل مكان على كل شخص لما النبي راكبك راكب ما تبوش عليك كده ان تقول لا ده ما مقصود بيه احنا وده ضد الظلم وده كل شغل جديد النبي قال مره انت مش داير السلطه ما انا ما اتاكلك ايوه والثروه ما خلت تاكل معاه متك براءه العظم بقي غير بالشوبه ده برضه ما ظل ما من اميره ما يكره الكلام ده بيتكرر انت لا بتكرر تكرر النبي قال من يصبر الاوصار قالوا له يا رسول الله امننا بك وصدقناك واويناك امننا بك وصدقناك واويناك ويخاننا المهاجرون يستعثروا بالامر عليه بقى الحاج مننا ابو بكر الصديق عمر الخطاب سلمان بن عبد الله علي طالب مرضنا لم الثروه ذاته والسلطه ولا لا بالسلطه والثروه مع اشنه مع السلطه عشان واحد قال له اديك مؤتمن لكن ما في عربيه وما في قروش يقول لك اشوي بيها اشنه؟ وقعتش الكسر دار الاثنين سو جاء ومال قال إن إخواننا من المهاجرين سأثر علينا من أول قال سقل لنا في هذا اولا في أرسل أعطينا كده حاجة نستطبر بها قال النبي صلى الله عليه وسلم من باب المن عليهم لأن منتاً نزأتناً مننا دينين قال أليسوا ألستم كنتم ظلاناً فأداكم الله به قالوا ألستم كنتم عالاً فأغناكم الله به ألستم وهم يقولون الله ورسوله آمن حسدان يديهم فضلهم وكانتهم قال لو سلك الناس شعباً وسلك الأنصار شعباً آخر لتلكس شعب الأنصار قال لونا لا الهجرة لو كنتم رأى من الأنصار قال آية الإيمان حب الأنصار آية النفاق ضغط الأنصار لذلك كانوا دائرين دين قالوا رضينا رضينا رضينا قال ألا ترضون أن يذهب الناس في الشات وترجعون إلى بيوتهم برسول الله وأنتم ترجعوا بالرسول الله قال بعد أن قال اصبروا اصبروا حتى تلقونع مثل لاقوني على الحوض يشربوا كويس من الحوض بعدين انا بوريكوا الحته قصور كل دوله ماشي عليها لا شوف ما في واحد قال لك الحوض لا ثم القيامة. ونحن من القيامه ونحنا لعم الحوض اصل احنا جايين الدنيا لو واحد مد السنه الجايه تبقى معتمد يقول لك السنه دي ليه تعمل هذا هي الدنيا لذلك لا يستحق فكونوا على منهج هؤلاء حتى يدرك أحدكم يدعقه المنية وهو لم يغير ولم يفجر هل هذا مجالين والله هذه السلطان اللي ودونا تعال لأنه عادين لا تفتح كتاب ولا تعلم الناس لا إن عندنا في بقى عندنا كرنفال وعندنا جنون وتصعيد ولجاش وتكوين ايه اه اه تظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وانت بتقعد كده بتفكر في الدنيا وانت سامع لك صفات تقول لا كريم والجي الرئيسي <تصفيق> إن شاء الله بشتنا صلاتك في الأخير يوزنوها ما بسنت يقينك ما تلعب ساكت في دينك وضيع دنياك وأخذك السلام عليكم